بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعفرت علمت نفر ثم قدمت وأخرت يا أيها الإنسان مَا غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك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 ألا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرصوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 كَلَّا إِنَّهُمْ عَمْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمُ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 عَلَ الْأَرْآئِ كَيَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ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 وَإِذًا قَالُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَالُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ